في حد جنان الخلق للابطال اسدل معارك قدوت الاجيال وتزينت ثور الجنان واشرفت ترجو لقاء فوارس وتكلمت ثيرة قت وتبسمت هل من وارتقي لوصالي هل من حبيب عابد ومجاهد فيفوز بالجنات والآمال هل من خطيب فارس ومقاتل متقدم ويغوص بين نصال هل من شهيد نبتغيه نا والمهار بحر من دبيم